بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير الذين يضعون وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُنَ مِنْكَ رَمِينَ الْقَوْلِ وَزُورَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَفِيعٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَيِّتَمَا سَهْ ذَلِكُمْ تُعْبُدُونَ بِهِ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 كبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب مهين يوم يبعثه الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد